أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ مَآدَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ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 قَالَ فِي الرعََوْنُ وَماَا ضَبُّ العالممِين قَالَ رَبُّ السَّموَاتِ وَالْأَرْرضِ وَماَا بَينَهُ مئِ كُتُم مُوقِنين قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَل تَسْتَمِعُون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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُولَئِكَ النَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتعلم اتْبَعُوا السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ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 قالَا آممَنتُمْ لَ قَلَ أَن آذَنَ لَكُم إنِهُ لَكَبيركُمَّذ عَمَكُم الصِحرَ فَلَ سَوفَتَعلمُون لَأقَطِعََّ أَدِيَكُمْ وَأَرجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِم وَلَ أُصَِّبًاَّكم قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَالِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا إلا رب 119. الذي خلقني فهو يهدين 110. والذي هو يطعمني ويسقين 111. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخرين. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَا الصرونَكُمْ أَوْيَ تَصِرُون فَقُبكِبُ فِي هَام وَغَغون وَجُنُودُ إِ بِلسَأَجَمَعون قالَاُ وَهُمْ فِي هَا كالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فَلَوْ أن لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِن فِي وَادِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ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 إِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَتَّقُ اللهَّهَا وَأَطيرون وَمَا أَسْأَلُكُم عَلَيهِ مِ أَجرٍَ إن أَجرَِيَ إِلَّا عَ رَِّ العالممين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 قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إنِ فِي ذَلِكَ لَ آَتَأُ وَمَا كََ أَكْتَر مُؤمِلين وَإِن رََّّكَ لَهَُ لاززُ وَحِيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطين لِمُرْسَلين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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إذ قَالَ لَهُم شعيبٌ أَلَا تَتَّكُون إِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَتَّقُ اللهَّهَا وَأَطعُون وَمَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَدٍ إنِ أَجَدِيَ إِلَّا عَلَ رَبِّ العالممِين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 قُلْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا يَنَاكِسَ فَمٍ مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ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 وَإَِّ رَّكَ لَهُوَ العززُرُ وَحئِيم وَإِغُ لَتَزِلُ رَبِّ العالممين نَزَلَ بِهِ الرّوسُ الأمين عَ قَلبِكَ للتَكُونَ مِنَ الْ المزِرين بِِسَانٍ عرَب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 فَإِن عَصَوْكَ فَقُل إِني بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاظُونَ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 وَس يَعلَمُ الَّينَ ظَالَمُ أََمُ قَالَبِم